كَتَبَ الْفُجَّارُ فِي سِجِّينٍ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ كِتَابٌ مَرْقُومٌ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَةٌ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 كتاب الابران في علين وما ادرا كما علين كتاب مرقوم يشهده المقلب ان الابرار في نعيم على الارائك ينظرون تعرف في وجوههم نظره النعي من الرحيق المختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجهم من تسنين عين يشرم بها المقرّبون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإلى مضوا به وجيهين واذا راوهم قالوا ان هؤلاء الظالمون وما انزل عليهم حافضين فاليوم الذين